واتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلتون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما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 نَتَنَا وَحْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا لَمَذْعُوثُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ أَهْوَى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 قل فأنا تسحرون